اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك السناء كله لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة قال لي أحد الفضلاء يوما وهو يريد أن يعمل ما يسمى بالأشعة المقطعية وهم يضعونه في أشباب التابوت في داخل الجهاز يمكث خمسا وأربعين دقيقة قال لي يا أبا هاشم أوصني قبل أن أدخل هو يخشى أن تدفأ الكهرباء فيموت قلت له إن استطعت أن تصلي في هذا المكان ركعتين ولو أنت مستلق فافعل فإنني لا أرم عبد الله في مثل هذا المكان الغاية من هذه النصيحة لي ولكم أن يأتي الإنسان إلى مودع يخلب أرضا أنه لم يسجد لله جل وعلا فيه. ويكون قد دخله كما قلت اختيارا او اذتغار فيتذكر قول الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فيدخل لنفسه عملا صالحا يخلصه في إلا فيه النية هل الله جل وعلا أن يتقبل منه هذا العمل يوم يلقاه قال علي رضي الله عنه وأرضاه إن الله أخفى نتين في اثنتين أخفى في عباده فلا تجري في من تلقاه أيهم ولي لله وأخف رضوانه في طاعته فلا تدري أي طاعة لك أطاعت الله بها كانت سببا في رضوان الله جل وعلا فلا تحقرن من الأعمال الصالحة شيئا، وقد يعظم العمل بإخلاص نية. فلا تحقرن من الأعمال الصالحة شيئا. لك, لك, لك, لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالطهارة، والمال الحمد لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالطهارة، لك الحمد بالكتاب، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو شفاصة أو, أو سر أو عنانية لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا حمدا كثيرا طيبا مباركا في